بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمى لهم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 أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في نار وسقوا ماء حميما فقطع أماءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا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 والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت صورة فإذا أنزلت صورة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 بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملانهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم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 أم حسب الذين في قلوبهم مرض أَلَّا يُخرج الله أضراهم ولن ساء لا أرينا كهم فلا عرفته بسمه ولا تعرفنهم في لحن القول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 إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْوَانَكُمْ هَا أَنْتُمْ هَا أُولَاءِ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنْ ما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم